أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاملين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن جَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها وتصري في الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا هُلَاءِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَاءِ ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله ولا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى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 لهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولى بعض والله ولي المتقين هذا بصائر الناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا, نجعلهم كالذين آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ نَحْيَاهُمْ أَحْسَنُوا مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلٌّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَّا هُوَ هَوَى اللَّهُ على علم وأضلهم الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره رشاوة فمن يهديه من بعد الله فَلَا تَذَكّرُون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 وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق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 فَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتَلَّى عَلَيْكُمْ أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتَلَّى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةَ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 وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصر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 وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين